وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول كان يقول في حمام مكة إذا قتل شات يأتي بعد ذلك مالك ينتقل إلى الطيور ويأتي عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في حمام مكة شات وين المثلية بين الحمام والشاد هل تقول يا جماعة حرم مكه آه. قضيه الحمام في مكه جاء ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قضى في حمام في مكه بشات مالك رحمه الله يقسم حماء الحمام في مكه الى قسمين والشافعي يجعل الحكم عاما في جنس الحمام فمالك يقول حمام مكة الذي يقتن الحرم الذي ايش يعيش في الحرم بخلاف الحمام الاخر الذي يدخل الى الحرم وكذلك المحرم في طريقه الى مكة يقتل حماما عاديا بريا المحرم يدخل الحرم ويقتل حماما من حمام الحرم فعند مالك الحمام غير حرم مكه الحمام العادي يقتله المحرم خارج الحرم فيه القيمه لانه ليس له مثيل من بهيمه الانعام بخلاف الارنب لها العناق لها الجفر لها مثلية نوعا ما حيوانيه ولكن الحمام طير وليس لها مثلية من بهيمه الانعام فقال الأصل في الحمام القيمة ولكن حمام مكة لما تخير مكة بأن يلوذ بها ويعيش فيها كانت له خصوصية إيش هي الخصوصية جمع بين الحرمتين حرمة الصيد وحرمة الحرم فمن هنا كان حكم الحمام في حمام الحرم في مكة عند مالك في هشات والشافع يطلق الشات في جميع الحمام الشافع يقول كل حمام في الحرم خارج الحرم يقتله المحرم إذا قتل المحرم حماما في أي مكان من حمام الحرم أو خارجه وإذا قتل الإنسان في الحرم حمامة سواء من حمام الحرم أو جاءت من خارجه ودخلت إليه ففيها شات يبقى الشافعي يجعل الشاتة ايش في عموم الحمام طيب وفين المثلية عند الشافعي؟ ها في حجم من الشافعية اللي قرأ كتب الشافعيه الشافعيه يقولون بين الحمام خاصة بخلاف الدجاج بخلاف البط اذا كانت بطة برية في بط بري ولا لا في في طيور اخرى فيها شو اسمه هذا الحجل وفي اشياء كثيرة اليمامه والجمري كل هذه من طيور الصيد فيقولون الحمامه فيها شبه واحد من الشياه ما هو انت ترى دجاجه لما تيجي تشرب الماء ماذا تفعل حط كده وايش تنقر الماء الوز اذا جاء ينق في الماء الحمامة تحط منقارها وتعب تعب تعب حتى تروى وتروح مثل الشات ما تيجي تفط فمها في الماء وتشرب تعب وتروح شفاة تشفط بخلاف بقية الطيور تنقنق فقالوا شابهت الغنم في كونها في طريقة الشرب فقط وهذا تكفي مشابهه تكفي مثلية وجاء عن عمر في حمام الحرم فجعلها مضطردة في غير, إيش؟ في غير حمام الحرم اذا يقول مالك عن عروة بان في حمام الحرم ما فيه ايش شات والحمام في غير الحرم او حمام غير حرم مكة ففيه القيمة كما يقول ابو حنيفة رحمه الله